وتقل الذي خلقك امريج بالله وَمَا انْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا إِنَّمَا تُكَلِّمُ الَّذِينَ رَأَيْتَ مِنَ الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكلبوه فان إنه <تصفيق> كان <تصفيق> وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تزال فيه موش كذلك سلتناه في قلوب تَتَسَامَوْنَ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ أفَرَأَيْتَ إِنَّ مَن دَنَاهُمْ